الحمد لله والصلاه والسلام على النبي بعد اهو على الجميع اراجع ثاني الكلام ثم نتابع ما زلنا مع اللقاءات المسمات بي التفسير لتفسيري ابن كثير و في سوره النور عند قوله تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذكم مبين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 أم ايوب يا ابا ايوب اما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها قال نعم وذلك الكاذب اكنت فاعله ذلك يا ام ايوب يعني يقول لها نعم وهذا الكذب اكنت أنت فاعله ذلك يا ام ايوب قالت لا والله ما كنت لافعله لا والله ما كنت لافعله قال تعائشه والله خير منك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 على راحلة صفان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولو كان, ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا أو ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة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 من زر مشروطة بدعالة نتوى يعني كنت وعيد إلا لذلك يأخذ من شاء الله يعني يخصص المقيم المملك وعليك السلام وعلى الله عليه وسلم هيا عندك هل من الزيادة أهلا يا حمد يوم من المجيش عن دون مملك يوم العمل من الإيمان والعمل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 يبقى ات تلقونهم بالسناتكم تاني عندي اصلا مضبطه كالاوله <تصفيق> مش عندك مشدده قاف لا انا تلقونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا روايه قراءه اخرى هو قال ايه قرأ اخرون فعندي اصلا لم يضبطها ضبطوها كما روايه حفص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 ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وفي الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغه يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض وفي رواية لا يلقي لها باله أصدر الله العفو والعافية ثم يؤدب المولى عز وجل المؤمنين بأدب آخر فيقول لا لا عدة آيات متزالية وإن كان أدبه نحن نستمتها منه لكن أقصد أدب ظاهر تعليقا على ما حدث فيه وقعة الإسر نعم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه كلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 يعني لو تدبرت الكلام لعلمت أن وقع عظيم وأن هذا الكلام لا يصح لا يصحه أن يقال عن مثل هؤلاء يبقى دي أدب من الله عز وجل حتى ولو علق بقلبك شيئا فافكد فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل يبقى انت لما تنظر وتسمع أحدا يصب مثلا في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 يعني ايه اللي انا شايفه فانا بحذر الناس منه لما شباب يسمعوا مثلا في تحفيزه للشباب ان يطلبوا العلم اجي اقوله فلان ده تهنيج ما تسمعوش طب انا استفدت ايه ده انا كده يعني اضريت بهذه الايه اللي, اللي هي دعوه الاسلام مش دعوه احد معايا فا مهم يعني النقاش يمكن اقعد شويه كده وبعد كده انا اصلا كنت انصبت كان كان انا اريا فشهدني كلام ايه ان الادب ان انا اسكت من يعني الأدم لما أسكت لا أتكلم في أرض أحد أو لا أتكلم عن أحد إلا إن وجدت الضرورة يعني تجبرني على ذلك وإلا ما أتكلم سيحدثه فساد عريض حين إذن بأيه دينا أنا أتكلم لكن مش دينا ليبقى أكون في لسانك اللي بانا أنا إيه لا أتكلم إلا على المشيخ وأخطاء المشيخ وتحذير المشيخ بصفة عامة كذلك على المسلمين المرأة متبرجة يعني. ملأت الأرض كثابة تبطي تكلم عنها ليش ما فيش داع أصنع نحن نكلم ده كترح الفرح كذا ولبسة كذا ما لناش داعه ندع لها بالهداية ونحمد الله عز على أن من علينا بالإسلام شكرا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 يسلمون للشيخ محمد رمضان وكنت أنا... لا لا ما كان له بدون ما يعرفون اي شيء مش معنى ذاك كنا... ان لا ده انا ما شاء الله يعني بحب جدا الشيخ محمد رمضان وبسمعه كثيرا لكن ومابغش لما حد يقول لي اروح اشموه بقول له عادي خالص مفيش مشاكل يعني. لكن اقصد ايه ان هو ان يكون اه ويمشي كده مش كويس لازم يتعلم ما ينفعش اقول ايه انا مع الشيخ قلبا وقالبا في كل شيء ان ندرس عقيده طبعا العقيده مفهومه ان ندرس فقه فان انا في كل راي ان ندرس كذا انا مع في كل راي لا افهم ان فهمته وكنت مع في كل شيء لا حرج لكن بقى يتبين من خلال الكلام ان اصلا وشامه بكام في ايه يعني هو وشامه هو بينادي بايه اصلا لكن مجرد ان عنده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 والقضايا الفكرية يعني لا تجعلنا يعني نجعل ولاء وضراء بين المشايخ ده كده بقى ربي بسريقة انخضاء فعمر مكان الفكر بيقوله ان انا اقاطى محمد رسلا وكل ما يكتبش محمد رسلا حتى وان كان بيكتب في وجوب تعلموا لغة عربية ولا يعمل مش هاقرأ حتى وكان بيكتب في فضل ايام لا مش هاقرأ سيدو الكلام ان هذا ادب ادبنا به رب العالمين بعد ما وقعت واقعة وقال الله تعالى ولولا ان ما يكون لنا ان نتكلم بهذا اي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام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 وتنزيحه سبحانه من أن يدنس بيت من ان يدنس بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وهناك معنى اخر اغرده بعض اهل العلم هو براءة إليك مما جاء مما جاء به هؤلاء الاثاقون سبحانك يعني ابرئ اليك من كل ما قاله هؤلاء الاثاقون يقول الله عز وجل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 واقام النبي على بعضهم الحد معايا الحق حد القذف 80 جلده اول ما اول ما الموضوع او او ان اراقه وقف على المنبر وقام ليس سعد بن معاذ اه سعد بن معاذ وقام ليس سعد بن عباده معايا لكن ما في احد يعني ما في حد أحد ايه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 لعل هذا الكلام ينطلق على نشرة الحوادث ان مثل هذا الكلام يعني يضيع الفحشة بين المسلمين بل يعني يربي العقل على كيفية ايقاع الجريمة كثير من الناس لما يستمعون يقولوا لو فعل كذا ما كانتش تعرف فده اصلا ايه هو لما يأتي بها مثلا جريدة النبأ دي او صحيفة النبأ فجريدة كلمة معربة صحيفة النبأ دي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 لكن الله عز وجل أي يعنيه يستره سبحانه الله عنه يستره ما في الدنيا والآخرة الشيء ذوي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يصبحه في بيته ثم يقول عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين من لا تتبع خطوات الشيطان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 فتاب على من تاب فتاب على من تاب اليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه كما في سنن الترمذي أو كما في السنن الاربعه واخرجه أحمد عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل عذري لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القران فلما نزل اي النبي صلى الله عليه وسلم امر برجلين ومره فضربوا الحد لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فذكر ذلك وتلا القران فلما نزل اي النبي من على المنبر امر برجلين ومره فضربوا الحد الرجلان هما حسان ابن ثابت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 اكتب ليه لا الكلام بالتراتيب عندك في ايه قلت لا لا ده عندي انا ده السنن هذا الحديث اللي هو رواه الامام احمد والاربعه انا اكتبه قال قال مصفوف سال رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني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 كفارة النافر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وما انا بس لألك <تصفيق> واجب ان شاء الله شوف جمع كده الواجبات كلها بتاع الصورة بيأكملها عشان انا هيعمل واجبات كلها ان شاء الله يبقى له جائز طبعا انا ضمن المحدش يعمله كله فان <تصفيق> شاء الله ايو اعني لماذا افداه بان يفبح كبشه <تصفيق> المغني والمجموع <تصفيق> لو اصطلعت على خلافات العلماء في موضوع كفارة العمين <تصفيق> ان شاء الله يقول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 اتت معنا الكتاب يومين ان نذكره قال ولا يقتلي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليحف وليصحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم نكمل صوره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 تغفل عما يقول الناس كما قال حسان وابن ثابت ابن ثابت في عائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل الغوافل جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشرق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 ونكمل المرة كلها هذا الله تعالى أعلى وأعلم ازاكم الله خير <تصفيق>